فقدتك يا أعز الناس فقدت الحب والطيبة وانا من لي فيها الدنيا سواك انطالت الغيبة وانا من لي فيها الدنيا سواك انطالت رحلت من بقاوياي يحسب ضحكتي وبكاي حتى هجر في بعدك يغزيني وهليبا أنا من لي فيها الدنيا سواك انطالت الغيبا أنا فيها الدنيا سواك انطالت الغيب فصدي قد ما حنيت أشوفك في زوايا البيت وسولف مع عن حزني وحسن أنت تدريبا أنا من لي فيها سوا كم طالت الغيبة أنا مني في ها الدنيا سوا كم طالت الغيبة شا سوي بالألم والآه ولكن البقى لله يصبرني على بعادك بحظي راضبا انا ملي به الدنيا سواك طالت الغيبه وانا ملي به الدنيا سواك طالت الغيبه